السلام عليكم وحسنا وبركاته أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سبعهم بإحسان يوم الدين يا ما بعد إخوانا أخطتها لفيه صبت سنطب واحد بعد ابنكم إخوانا أخطتها لفيه صبت سنطب واحد طيب الحمد لله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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا في ما أعظم المشكلات التي تواجه أمتنا في هذا الوقت وفي هذا الحال ذل وهوان حيثما وقعت عينك على أي منطقة من القرى الأرضية يعيش فيها مسلمين ضرنا فيها أزمات ومشكلات سوريا اساله الله ان يرفع الكرب عن كل المسلمين فيها الوسطى فيها ازمات وقربات فلسطين ازمات وقربات مصر ازمات وقربات ليبيا وغيرهم بلاد المسلمين وللاسف كثير من الحكومات الجائره تبحث عن حل لهذه المشكلات ولكن للأسف لا تزداد إلا بعدا وتعقيدا في هذه المشكلات تزداد هذه المشكلات تعقيد. وتزداد هذه الحكومات بعدا عن مناطق الحل أصلا وبالتالي تزداد القربات وتزداد الأزمات على هذه الأمة الأمة الآن للأسف على مستوى الحكومات بتبحث عن حلول الأزمات الخاصة بيها فتبحث عند عند بشر يقطئون ويصيبون لحل المشكلات والأزمات اللي بتمر بيها وفي كل مرة بتزداد المشاكل تعقيدا، بتزداد مشاكل أزمات والمشكلة واحدة بينبع منها عشرات من المشكلات. حياة الناس أصبحت ضنكة وحياة كل مرة بنحاول إحنا بنزداد خسارة كل مرة بنحاول ان احنا نزيل الهموم والهموم عن قلوبنا والأسد بنزداد هم وام والهم كل يوم بيزداد. بنحاول بقد مصالح الناجد حلول ولكن بنضاب حلول عن حلول عند البشر. فبتكون النتيجه ان نذيب والمشكلة نجد لها افضل حل عارفين ليه لان الحل ربنا سبحانه وتعالى وضعه لنا في كتاب هذا الكتاب قال الله سبحانه وتعالى في شأن ان مشكله الذل والهوان والصغار اللي انتم عايشين ان ده تتبدل هذه المشكله الى عز وشرف الا اذا كنتم متمسكين بهذا القران قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم أي شرككم. الشرف والمكان الرجوع والقيادة, والقيادة. لا تكون أبدا إلا إذا تمسكنا بهذا الكتاب لو مسكنا في هذا الكتاب في هذه الحلقة نطلع فوق قوي ولكن الأسس نتعمد أن إحنا ندور عن حل المشاكل بعيد عن القرآن لا يمكن نجد حل الا هنا لا يمكن نجد حل الله هنا مش هنجد حل كل مشكلة من المشكلات الى كل واحد احنا بنحية الان الا من خلال القرآن انا مش عارف دي دايما حكومتنا عيش حياتي الجاهلية وبتدور على الحلول في العطل الجاهلي مع اي من القط ان احنا بين ايدينا كتاب حلل كل المشكلات بين ايدينا كتاب حلل كل الازمات فالحكومات بتحاول دايما ان هي تفعل ان هي تجعل لشعوبها واقع وحياه طيبه في البعد عن القران في البعد عن القرآن وتكون النتيجه وبتكون النتيجة ان الحكومات بتزداد ضنك وشده وهم وغم على شعوبها الله سبحانه وتعالى يقول ومن اعرض عن ذكري الا يعرض عن هذا القرآن اللي يعرض عن هذه الشريعه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك المعيشة الضنكية للشعوب الإسلامية كلها الآن عيشة فيها بسبب بعد هذه الشعوب عن كتاب الله سبحانه وتعالى بسبب بعد عن هذه الشعوب عن ربنا سبحانه وتعالى حكومات ورؤساء وأمراء وولوك بيظنوا في يوم من الأيام إن الربح والمكسب إن إحنا نقلد منهج ربي منهج بشري منهج من هنا أو هناك وللأسف في كل مرة إحنا بنقصر ليه لأن ربنا وضع لنا هذا القانون في القران يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله عن القران أو عن الصلاة كما في قول البعض العلماء اللي شغلنا للأسف بأموالنا شغلنا للأسف بأولادنا شغلنا للأسف بحياتنا عن هدى بالبعد عن الاسية اللي بدأت تنتشر في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم بالدور عن البعد عن الهم والغم وإحنا كل يوم ألمنا وجممنا في تصاحب قال الله سبحانه وتعالى ومن يعرض عن ذكر ربه اللي أعرض عن ذكر الله اللي أعرض عن القرآن ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا الهم والغم والاكتئاب اللي مئات الآلاف من الشباب مئات الآلاف من الشباب اللي بعضوا عن ربنا سبحانه وتعالى أنتم مش متخيلين كمية الكرب والهم والغم اللي احنا فيها مش متخيلين الوضع اللي احنا فيه من أيام بسيطة كنت في رأس البر بسجل حلقات رمضان للقناة الرحمة ودخلت أفواد من الأولاد والبنات بالزيم واحد لقرية من القرى في رأس البر ورأسه وغنى وحاجات من كده انا بقول قلت لازم لازم لازم واحد اتكلم لازم اروح اذكر بالله ولما رحت اذكر بالله والله العظيم الشباب اللي مش ملتزم البعيد عن ربنا اولاد وبنات الكل بيشكي يقول لي والله انت مش عارف احنا طالعين هنا ليه احنا مش طالعين عشان نرقص ولا طالعين عشان نغني احنا طالعين عشان نخرج من حاله الاكتئاب اللي احنا فيها احنا في لا يعلمه الا الله احنا خلاص احنا مشتتين احنا مدمرين احنا مدمرين فتعالوا نصلي تعالوا نصلي كذا ونسمع القرآن في صلاة المغرب ونشوف الشباب اللي عمالي عيد لأول مرة لما بيسمع القرآن قارن بالحال الناس لكل يوم حالها حالها فيهم بيت متزايد وهم متزايد وترض متزايد لأن هي بعيدة عن القرآن وبين إن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا إن القرآن هو ربيع للقلب وشفاء للصدر ونور للقلوب هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وفي نفس الوقت يقول لنا ان حياه الارواح حياه القلوب حياه, حياة الروح حياه الطمانينه حياه السعاده حياه انشراح الصبر حياه الهدوء البعد عن الأمراض النفسية موجودة في القرآن يوم ما روش, الكر... روش القلب تعود إليه مرة ثانية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا, روحا من أمرنا. القرآن للقلب كروح للجسد قلب بلا قرآن كجسد بلا روح أروش بتقتل إحنا بنموت في أروحنا الأمراض النفسية هي أمراض متعلقة بأروح الإنسان بروح الإنسان الروح عمالين نقنق فيها بسبب بعدنا عن القرآن قوم وقلنا من الحالتين دول قوم وقلنا من الحالتين دول الذين هم اهل الله وخاصته الذين جعل الله سبحانه وتعالى القران ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم وذهاب همومهم وغمومهم صدورهم حد من الشباب في اوروبا عمل بسيطه جدا جاء الناس في الشارع وحط في ودههم سمعوا علوم اسمعوا وقولوا لي بعد كده انطبعكم ايه اتبوش متخيلين اللي كان مشهول ومهوم يقول ما شاء الله ايه الكلام ده همش عارفين ده قرآن احنا حاسين بسكينة حاسين بطمأنينة ده ده وقع القرآن على اهل ال... على غير المسلمين ده وقع القرآن على غير المسلمين فباكم القرآن ده لو نزل في قلوبنا مرة تانية هيكون الوضع ايه وهيكون الحال ايه احنا في حال يا اخواننا والله والله يا والله لسنا في حاجه كحاجتنا للقران ربنا سبحانه وتعالى لما جاء المشركين مكه رسول الله صلى الله عليه وسلم هات لنا معجزات ايات هات لنا حاجه تقلب ربنا قال اي واحده اولم يكفهم ان انزل عليك الكتاب يتلى عليهم انزل اليك الكتاب يتلى عليهم مش كفايه ان احنا لهم هذا القرآن مش كفايه ان احنا لهم هذا القران هذا القرآن اللي حبوا في يوم يوصفوه ما عرفوش يوصفوه مش شعر ولا سحر ولا كهانة ولكن كلام بيحرك المشاعر كلام بيحرك المشاعر كلام بيحرك النفوس نحن في حاجة إخواننا وأخواتنا إلى عودة صادقة لهذا الكتاب إلى عودة صادقة لهذا الكتاب الشباب المهربة اللي تاني حد اللي تاين في الحياة يمشي هنا أوه هنا كويس يمشي هنا كويس بعد فتر لا هي مش كويس أنا همشي هنا أرك هنا كويس لا لا أنا همشي هنا والشباب اللي تاهي الشباب اللي تاهي هم مهاردة في, في, في عالم الحياة مش عارفين يعملوا ايه البنت اللي حالها مطلق بط وحياتها مطلق ومش عارفين شاب المهاردة يقوموا الصبح حاطط في دماغه بقى كل هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ومرتب أفكار وعامل وكل عندي من مهمات لازم انجزها ويقوم الصبح مع ذلك برضه الدنيا حاطط ملخبطه ايه اللخبطه اللي في الحياة دي جيلنا منين اللخبطه اللي في الحياة دي جيلنا ساب وحدنا عن القران يسابق ما فيش نور يكشف الأمور على حقيقتها الامور على حقيقتها ما فيش الدنيا عندنا لغبطة ولغضبطة الدنيا لأن النور إحنا مفتقدين النور إنت عارفين بالضبط إحنا عاملين زي إيه؟ عاملين مش عايز أقول زي إنسان أعمى لا، أنا عايزة أقول زي إنسان مثلا غمينا عن إيه؟ غمينا عن إيه؟ وقلانه إنت في قوضة كبيرة هلسيب هس لك فيها مئة مليون جنيه؟ روح عن مئة مليون جنيه هو عمال يلف حوالين نفسه ومش عارف فين المئة مليون جنيه لأن الدنيا مضلنا الدنيا مظلمة فهو مش عارف يوصل للهدف بتاعه عامل بالضبط زي واحد جينا في يوم من الأيام غمينا عنه وحطناه على الطريق وقلنا له اطلع من المنصرة للقاهرة طب أنا هشوف ازاي أنا مش شايف هي الدنيا مظلمة والله يا يمكن من ثلاث سنوات كان حصل انقطاع قهربة ومحافظة الأليوبية كلها بلها كلها كانت مظلمة وإحنا على الطريق السريع وكان الجو ممتر جدا. يعني كان الجو ممطر جدا مطر كان بشع كان شديد وللاسف المطر عمل ماد كهربي في قبل الفوانيس بتاعت العربية وانا راجع من القاهره النور العربيه برضو فصل مش متخيلين مدى الرعب اللي احنا كنا عايشين فيه ومدى الوحش اللي احنا كنا مش عايشين فيها في اللحظات دي لدرجة ان انا قلت اللي كان بيسوق معايا ايه العربيه العربية ما تسوقش قوق لحد ما النور يجي اقف لحد ما ربنا ينصر، الدنيا ضلمت في حياتنا. احنا في وحشه في حياتنا في وحشه في قلوبنا وحشه في حياتنا في ظلام خي غيم على الناس غيم على الناس ليه بسبب بعدهم عن القران القران يا اخوانا هو النور قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور جا من ربنا نور نوروا بيه نوروا بحياتكم بي هو القران مش عايز قران في حياتك الدنيا هتظلم زوجتك مضلمه قدامك اولادك مظلمين قدامك حياتك كلها ظلام وظلام وطبيعة الإنسان اللي بيعيش في ضلمة قلبه بيبقى في وحشة قلبه بيبقى في خوف قلبه بيبقى في رعب احنا محتاجين عودة والله صادقة للقرآن والله محتاجين عودة صادقة للقرآن يعني فعلا قلوبنا في وحشة شديدة من هذه الحياة بسبب بعدنا كتير من القرآن كثير من الشباب يقول لما ربنا يهديني أيو يا ابني وربنا هداك اصلا هو ليه ربنا أنزل القرآن اصلا ربنا أنزل القرآن هدايا لي مئات الصحابة اسلموا بمجرد ما تليت عليهم آيات من القرآن النجاشي ومن معه آمنوا لما سمع القرآن النبي ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم الآيام خرج على الصحابة حدث فيه صحيحين لما خرج على الصحابة وقاعد عند الكعبة هو والصحابه ومن وراء مشركين وقرأ عليهم سوره النجم لحد ما وصل عند ايه السجدة قرأ النبي عليه عليهم فقال فسجد الاصل الصحابة وتجد مشريكي وتجد وسجد مشركي مكة وسجدت وسجد الجن الكل سجد الكل ما قدرش يقاوم صوت القرآن وحلاوة القرآن اللي كان بيشق قلوب الناس شقا الكل سجد وبعد كده مشركي قالوا ده ايه ده عملتوه ده انتوا بتعملوا ايه تأثير القرآن على المسيح يا أخواني تأثير القرآن يا أخواني على الناس عجيب أبكر لكم موقف مع بنت مسيحية جت للمسيحية مع حد يعني من صحباتها وصحابها عايزه تخش في الإقلام تخيلوا والله يا أخواني الكلام قعد دايح حوالي أربع خمس أيام كل يوم بتيجي البنت و وصاحبتها وصاحب واحد معاهم في الدرس ووالد ووالده واحدة منهم بييجوا يقعدوا عند المسجد ويقعدوا سبحان الله شبهات هي تطلع شبهات وانا اوضع عن شبهات, شبهات شبهات شبهات لحد ما ربنا حضر جل قد قلبي والله خد بعد اربع ايام اخذ رب ربنا قدر في قلبي ان انا اقرا عليها يعني فواتح سوره مريم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قد في قلب جعفر أن أقرأ على المجاشق او صورة مريم والله يا اخوانا البنت ما اتحملت ان أنا أقرأ عليها قطحتين ثلاثة من صورة مريم والبنت بس الكلام ده مش كلام بشر الكلام ده مش بتاع محمد الكلام ده كلام جاي من فوق الكلام ده جاي من فوق والبنت جات لها يستقي عمال اقول الكلام ده جاي من فوق الكلام ده جاي من فوق الكلام ده جاي, جاي من فوق واسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى إخواننا لازم نحي إحنا معانا معانا معانا طاقة وجبان إحنا معانا قوة عظيمة إحنا ليه سايبين القوة دي إحنا ليه سايبين القوة دي ليه سايبين ارتبط بالقرآن ليه سايبين لما فيش بالحقيقة بالقرآن في بنات ما شاء الله نقول تبلاء أولاد منكم قرروا إن العلاقة دي لازم تكون بعيدة عنا لازم نرتبط أقصى بالقرآن ما شاء الله نقول تبلاء وبعده بدأنا نقرأ القرآن لما تيوم من الأيام قبل إثنانه كان على الكفر بيقول وعديت على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلو قول الله سبحانه وتعالى أم خلق من غير شيء أم ضب الخالقون أم خلق السماوات والأرض بيقول فكاد قلبي أم يطير كاد قلبي وهو كاسس وكاسس ويشرح الله سبحانه وتعالى صدره بالقرآن بآيات يتماعها النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما نتحركش وصف الناس بالقرآن الناس المهضة لأعمالهم يقولوا بيتعالوا في السلمة وبيتعالوا في الدين وبيتعالوا مش عارف ايه يا والله الناس الآن في حاجة الى الارتباط في القرآن الناس جلتت جلت حد من المشاركة من قمية كم يوم الشيخ مصطفى العدل هل لازم نرجع للقرآن مرة تانية شيخ عبد المنعم مطاوع لازم نرجع للقرآن مرة يا جنسر الشيحة تقام من ايام قال انا ما عرفت ربي الا في هذه الايام لما ارتبطت اكثر واكثر بالقرآن مشيخنا كلهم بيقولوا دلوقتي لازم عارضة واضحة من القرآن ان عارضة يطلع واحد مجرم يطلع يقول الرأس الشرقي حلال وعادي مفيش مشكلة ده مش محتاج ان احنا نطلع نرد عليه والنواري ما احنا محتاجين نطلع نرد عليه ولكن آية واحدة من كتاب الله عز وجل ليستاذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثه مرات نقول لهم ان ربنا شرع الاستئذان من الابناء ما يخشوش على الاب والام لبعد ما يتأذن ليه على عشان ما يشوفش رجل ام مكشوفه او ذراع ام مكشوفه او يشوف الاب في وضع مش مش هو لما ربنا يقول لنا انه بشرع لكم الاستئذان علشان البصفه لما تتلو على الناس الآية ده بيقع المنهج ده بيقع تماما والأستاذ الثاني اللي طلع بيقول احنا عاديين الست الموضوع في البلكونة قريص النوط والله يسمحوني هل اللي قاعد مش بايه ويش رب بيرة في البلكونة هوا ده الدين الوسطي نقول له لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن بيقول في القرآن خذوا زينتكم عند كل مسجد سبب نزولها أن مشركي مكة كانوا بيطوف حولين مكة عراء ربنا حرم ده ومنع ده سبحان الله إحنا مشتاقين نرد الناس للقرآن التاني لا تكونوا كالذين آدوا موسى سبب نزول الآية كل الناس وصاقة سبب نزول الآية أن بني إسرائيل كانوا يغتثلون عراء وأما موسى فكان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء داوه وراجل داوه وراجل لا يرى من جلده شيء تخيل لما نقول للناس اللي طلعت الطرعين يقولوا لا للنقاب لا للحجاب ويعملوا مليونية علشان الحجاب نطلع نقول لهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شان الشيطان الأكبر إن أول ذنب أراد يعمله مع آدم بعدما آدم أكل من الشجر قال الله عز وجل ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوقاتهما نقول للناس إن الشيطان أول حاجة حاب يعمل مع آدم ينزع عنهما اللي بسهما عايز يقلع آدم ويقلع حواء الناس ارتبط عندهم المهضة من القرآن إن اللي بيدعو لنزع الحجاب ده شيطان ده شيطان شيطان رجيم إحنا محتاجين نرد الناس تاني للدليل محتاجين نرد الناس تاني للأس محتاجين نرد الناس تاني للقرآن الناس في المهضة اللي طالع عمالة تقول, عمالة تقول مثلا ااا الصلاة في المساجد والقرآن ومش عارف ايه و ايه و ايه و ايه, و ايه, و ايه والصلاة للأسف, للأسف لما يطرع حد المهضة ويقول شنا بس طريق خمس دقايق و 11 راكع الطريق بصور رمضان يبقوا في ثلث ساعة نقوله يا اخي يا اخي اتقل لها أنا وقفت في كتاب الله عز وجل على قول الله سبحانه وتعالى أمن هو قائم آناء الليل تاجدا وقائما يحبر الآخرة وهاجه رحمة ربك خلي فيه مساجد بالثلت ساعة اللي يتقرأ نصف آية في الركعة فيه مساجد ثانية للعايز يعبد ربنا سبحانه وتعالى للعايز يعبد ربنا سبحانه وتعالى اللي بتوع الأفلام والمسلسلات عاملين عشرات الأفلام والمسلسلات عشان يفضل قاعد قدومي التلفزيون كده مساعدة التراويح يبقى الدنس خمس دقايق سبحان الله محتمين فعلا والله يا أخواننا وأخواتنا عودة صادقة لكتاب الله الناس اللي طالعين بيهجموا السنة ويهجموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم سبوكوا من هذا الكلام ماذا تصنعون في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيع رسول إزاي وإحنا بنرمي سنته قال الله سبحانه من يطيع الرسول فقد أطاع الله أنا ضع الرسول صلى الله عليه وسلم طاع ربنا أطيع الرسول ازاي وما عاش سنته ولا أرمي سنته ولا مهاجم سنته أطلع أولهم ربنا سبحانه وتعالى يقول يقول كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب الآية دي تطلع واحد بيمكن للسنة تجيبه أرضا تجيبه أرضا الله يا أخواننا أقصر طريق للسلامة أقصر طريق للهدايه ارتبطنا بالقرآن مرة ثانية أقصر طريق قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شريح الخزاع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا ذات يوم فقال أبشروا أبشروا أليست تشهدون أن لا إله إلي الله وأني رسول الله كنا بلى يا رسول الله قال فإن هذا القرآن سأبهم طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا سلتم أنتم متمسكين به لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ريت إخواننا وأخواتنا يفهموا هذا الحديث حديث رواه البزار بإستاذ الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يعذب قلبا مله بالقران القلب اللي بالقرآن لا يعذبه الله سبحانه وتعالى وفي روايه حدثت ان النار لا تحرق قلبا حمل القران حتى الشيخ الالباني في صحيح الجامع ان القران لا لا يحرق اغابا فيه قران الاغاب ده كنايه عن القلب كنايه عن القلب القلب اللي القرآن لا يعذبه الله لا يعذبه الله ده يصبح القرآن أماني مشكلتنا في الدنيا وأماني مشكلتنا في الأخرى إحنا محتاجين انطباط كامل بهذا القرآن محتاجين انطباط كامل بهذا القرآن ستندقوني والله يا أخواننا إلا هيجتهب في انطباط وحاج مع هذا القرآن غار الأعجيب الله والله, والله يرى الأعجيب ويرى فتحات الله سبحانه وتعالى عليه إذن أخواننا أخواتنا نحن في حاجة إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى نحن في حاجة إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى لا تكون أمنا يا خنة لما أقول لكم إحنا مش محتاجين القرآن كقراءة لا يا خنة مش عايز قراءة أنا عايز القراءة التي تثمر العمل تحتاج القراءة التي تثمر العمل النبي لما بيظلم الصحابة ذاتهم من أي الناس خير فقلنا يا رسول الله نحن خير الناس قال وما يمنعكم أن تكونوا خير الناس خير الناس ورسول الله فيكم ولكن خير الناس ولوح ينزل بينكم ولكن خير الناس أقوام يأتون من بعد يقرؤون هذا القرآن يؤمنون به ويعملون بما فيه ناس عملت بما في القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل عمل عمل, عمل فيه ده ليس مشتاجين مشتاجين عودة صديقة القرآن قراءة القراءة بعد ذلك تثمر عمل مشتاجين عودة القرآن صديقة قراءة تثمر تضبف وتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في كتاب الله سبحانه وتعالى محتاجين قراءه القرآن مرة ثانية وتحاكما إلى أحكام هذا القرآن محتاجين الطراءة التي يظهر أثرها على الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوفا من إذا سمعته أن يقرأ القرآن حسبت أنه يغشى الله بيقرأ القرآن بأحسيش فكل اللي يتمع صوته يستشعر ان الاسم ده بيعش الله سبحانه وتعالى. اخواننا في اختام اخواننا في اختام انا والله يعني اخذ على ايديكم جميعا العودة الصديقة الى القرآن و اواجه ايضا خاص اولا لكل القائمين على هذا الموقع المبارك افعل الله ان يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتكم يوم ان تلقوا ربكم عز وجل واشكر كل اخواتنا المشرفات على التسمية والإداريات وكل اللي اجتهد بأي شيء في نجاح هذه الضوء أتى الله سبحانه وتعالى أن يجزي كلنا خير الجزاء على ما تقومن به من تحفيز ربنا رب يجزيكم خير وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في نقال من علم آية كان له ثوابها ما تليت كله تقرأ هذه الآية في نزال حسابكم بإذن الله عز وجل وأوجه بقى يعني شكر لكل البنات اللي حفظوا ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم كل البنات اللي حفظوا الجزء عامة يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لكني أن يحفظكن الله بحفظه كما حفظتن كتابه سبحانه وتعالى جزء عامل كتاب الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا ويا رب نكمل بقى نكمل نحن نشاهدين ماذا نصقف عند جزء عامة جزء عامة انتهاء الدورة مش ليس ده انتهاء الضورة في اول سلمة للكتاب الله سبحانه وتعالى كاملا ان شاء الله نحفظ القرآن كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى في نهاية الله سبحانه وتعالى يجعلنا يجعلوا اياكم من اهل القرآن الذين هم اهل الله يخاصطوا هذا صلى الله عليه محمد وعلى اهل وصحبه وسلم قال ربنا الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم هم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضر لله فما له منها القرآن كلام الله تكلم به الحقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وما أنزل الله كتابا من السماء أعظم ولا أجل من القرآن من تمسك به هدي ومن انتله وفق ووجه ومن عمل به استحق الامامه في الدين والله لما ذكر رمضان قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران اي ان ابتداء نزول القران كان على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في ليله من ليالي هذا الشهر المبارك انا انزلنا في ليله مباركه إن كنا منذرين عظم الله شان القران في القران واقسم بالقران على كرامه القران فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وأخبر الله أن القرآن كما هو معظم في الأرض معظم في السماء لا يمسه إلا المطهرون ولا يحتفي به إلا الملائكة الأطهار الأبرار بأيدي سفرة كرامي بررة فالإقبال على القرآن تلاوة وعملا وتدبرا هو شأن المؤمنين شأن عباد الله الصالحين في رمضان وفي غيره إلا أنهم اتباعا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يعظم تلاوتهم وتدبرهم وعملهم بالقرآن لأن جبريل وهو ملك مبجل ليس في الملائكة فيما يظهر أحد أعظم منه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ويدارسه القرآن بمعنى أن الملك جبريل عليه السلام يتلو آيات من القرآن ثم بعد أن يفرغ من التلاوة يتلو نبينا صلى الله عليه وسلم ما تلاه جبريل فتأمل جلال العبدين الصالحين وتأمل جلال ما يقومان به لا أحد أكمل طهارة في الملائكة من جبريل ولا احد اكمل طهاره في بني ادم من محمد صلى الله عليه وسلم ولا شيء اعظم من القران يتلى فهما يتلوان القران في شهر مبارك عظمه الله وفي ليالي جليله عظم الله شاوها ورفع الله منزلتها واكرم الله جل وعلا حالها فاقرؤوا القران واعملوا به وتدبروه عظموا ما عظمه القران قدموا من قدمه القران انزلوا ايات القران كما اهين فهو حياه للحياه ونور للضرب ومصدر للعز للسكينه وللنجاه وللقرب من الله واداه الوصول لهذا القران هو القلب عشان كده إذا كنت تقرأ القران وما تحسب شيء في محبي بيسرني على لان لأن الله عز وجل يقول عن سبب هذا الكتاب قال كتاب أنزلناه إليك مبارك كان واحد فأليش ليش ربي أنزل هذا الكتاب مبارك كتاب نازلناه إليك مبارك لذب سبحان الله ما قال لي يقرؤوا احنا هذا حصل عندنا ناجحين يوم كمية لي يقرؤوا ما قال معه اسمعوا يحفظوا ناجحين قال كلا نحتاج لنجح فيها احبه الفضلاء قال ليندبروا صفحاته يعني كل صفحة يطلع منها بشيء نفع قلبه لا ليندبروا أجزاءه لا ليندبروا آياته سبحانك يا رب كل آية يعني مفروض نحثها كل آية اي والله هذا المفروض. ولاجل هذا نذل اذا كان واقعي واقع الحديث ما يوافق بالضبط اذا في مشكله لازم نحلها قبل لا ننتقل لان ما عندنا يعني إن فرصه التندب بهذا القران هي فوق الارض اللي نديها الجي اذا متنا خلاص ما عاد السدر بالقران قال الله <سؤال> لِيَدَّبَّرُوا آياته وليتذكر قُلُوبَ <أولو> الألباب سبحانك <سؤال> <سؤال> إيش فيش علاقة إني أدبر وبعدين يتغير فكري إيه والله يوم تقرأ القرآن هذا بقلبك تتغير عندك أفكار كثير تنظر للأمور اللي تردي العالم وتهز العالم ما تهزك تنظر الأشياء والله نظرة مختلفة تماما ألم يأني للذين آمنوا تخشى قلوبهم لذكر الله.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 قال صحابة رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بين نزول هذه الآيات أو بين إسلامنا لاحظوا يعني لم يكن إسلامهم وبين أن عاتبهم الله ألم يأمن الذين آمنوا إلا أربع سنين والله يا أكار وأنا أقرأ هذا النص من ثلث هذه الأمة وهذا الأثر العظيم تأملت في واقعنا ليس أربع سنوات نحن نحفظ القرآن أو نقل القرآن طل 14 سنة طل 40 سنة طل 24 سنة طل 34 سنة عشرات السنين والبعض ربما أكثر من ذلك هو يقرأ هذه الآية ويستمع إليها لكن هل حركت في قلبي ما حركت في أولئك السلف الصالح يعني إحنا لما نقرأ سيارة السلف عمر لما يسمع إن عباد ربك لواطع ما له من ده الشهر كامل في بيتنا اليوم من هذه الايه عمر بن عبد العزيز يصلي بالله فيقرأ فدرتكم نارا تلظى يقف يصالح له النور ماشي يعيد الايه مو قادر يكمل الصوره ويبدا بسوره اخرى شقلب هذه ياتي القران يوم القيامه فيشفع له يقول يا رب يا رب حله فيلبس تاج الكرامة فيقول القرآن يتكلم القرآن يوم القيامة يقول يا ربي يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن ما يخليه القرآن يقول يا ربي يا ربي إرضعنه فيرضى الله عز وجل عنه ثم يقال له يوم القيامة اقرأ اقرأ يا الله ما أحل هذا الاستلاوة امام الله في المحشر يقرأ القرآن امام الملائكة الشهود امام الخلق امام ربه جل وعلا يقرأ القرآن انا جايب معايا الليله احب حبيب ليا في الدنيا انا جايب معايا اكتر صاحب لما اقعد معاه ساعه بحس انه نقلني نقله في حياتي انا جايب معايا اكتر صاحب ربنا رزقني صحبته وغير في حياتي. في حياتي وغير في افكاري وغير في تصوراتي انا جايب معايا اقرب صاحب ليا يا ترى فين يا جماعه اقرب صاحب ليا ده هو كتاب الله سبحانه وتعالى اقرب صاحب ليا في الحياه كتاب الله يا الله. وانا بتدبر في قول الله انه لقول فصل القراند لك اصرا القرآن بيقولك افصلي القرآن لك حدد وجهتك القرآن بيقولك حددي طريق قاموا بقرآن الإلهان في كل يوم رب العباد وعد ألا يضل عباده بهدايته التي ينزلها لآدم ولزورية آدم إلى قيم الساعة فإما أنكم مني هدى منهج فيه الهداية للحق فيه كل أسباب الوصول للحق فمن اتبع هدى فلا يضل يستحيل ان ينأى عن الحق ابتعد عنه فلا يضل ولا يشقى بهذا الحق ابدا فوعدنا ان يبلغنا الحقيقه من خلال وحي من خلال قرآني هذا هو الصراط المستقيم هذا هو القران الكريم هذا هو الذكر الحكيم هذا هو المنهاج القويم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا يا جماعة تعالوا نقرب من كلام ربنا بقى تعالوا يا جماعة نتغير بالقرآن تعالوا يا جماعة كلام الذي ينور من حياتنا وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة